من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب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 افتراوا على الله كذبا ان به جنة بل الذين لا يؤمنون بالاخرة في العذاب والضلال البعيد افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض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 مَحَارِيبٌ وَتَمَاثِيلُ وَجِفَانٌ كَالجَوَابِ وَقُدُورٌ رَاسِيَاتٌ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةٌ نَبَتَتِ الارضُ تاكلُ من سآثه فَلَمَّا خَرّتْ بَيِنَتِ جِنٌّ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُنْكِرِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ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 ثنتين ذواتي أكل خمطي وأثلي وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور.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 بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كن